خلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر النف. فَثَبْتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ